ما مر يا ياب على الخاطر عن عيني ترحل وما ظنتك عني تسافر من حقي أسأل وين عزي ودلال انا جيت انتحي ودموعي تجري عللا حلات اسمي من ويني يا سري ما تصوري هذا الامر يا, يا يجري انا حمام وغن عن عين السر قلب يدري Anna pama muovaa, on surbi, ادي بخيالي اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا من حجي أسأل وين عزي ودلالي طاع عجبك يا غالي تعمر ما يا يا معنى عن عيني ترحال خذني الفكور صابوا عن وانت بميرك كان ها جسي لو ترتحين تدري بعاد ما لي غيرك ياهو إلي من الناس ما لي أحد لكبر مضاع عباس عن عيني أبعد ياهو إلي من الناس لي أحد لك برمضاء عبوس عن عيني أبعى أجبك أشربك أسلعى دمعي ما ينشف والدهبل والنأم فجوعا صبري تشتبني صبري يا والي عقبك يا غالي ما مر يا ياب على الخاطر عن عيني ترحل <تصفيق> ما مر يا ياب على الخاطر عن عيني ترحل وما ظنيتك عني تساكر <تصفيق> سأل وين عسى ودليل؟ عجبك يا غالي؟ ما مر يا ما للخاطر عن عيني ترحل متعودة بويا أفي؟ وانت قبالي على وصلى الى بيدي فرشت دار الغروب تدري منو انا النشتى يفرش الى الله العلي خالق عبته طفلة اسمها سمير بالطف تخيد معك ونفس الدمع يهمي بو يعلى مات طفلة اسمها سمير بالطف تخيد مات Määräinen mies, määriä alamäki, määriä silmänsä, määriä valtavaa, määriä valtavaa, määriä valtavaa, määriä valtavaa, määriä valtavaa, määriä يا بعل الخاطر عن عيني ترحل يا يا بعل الخاطر عن عيني ترحل وما ظنيتك عني تسافر من حد اسم عن عيني ترحالي عمتي سلام قب الغضب ما الفلايا ولاد النجيت هام الفراغ سيف الرزية وأسر حلي اني وصري اصفق Abij wanhab, um thaniya min abij sabar دلالي يسترسرون منها إجالي راح يا غالي ما مر يا ياب على الخاطر عن عيني ترحى ما مر يا ياب على عيني ترحل وظنني تكاني تسافر من حجي اسال و عس ودالي